بسم الله الرحمن الرحيم اني فلا امر كتاب ود آياته ثم فصلت من لدن حكيم خوير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يوم تكم متان امه حسنا الى اجل مسمى ويؤتك الذي فضل وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِنَّمَا ما كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا إن يستغشون ثيابهم يأ لفضيله الدكتور وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا and he knows the future of it وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ عَوْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قرت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا الذين كفروا إن هذا إلا سحوم مبين ولا وقرنا عنه العذاب إلى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 ولَئِنَّا ذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ثم نزعناها مِنْهُ لأنه ليأوس كفور ولئن أذقناه <هنا> نعماء <مع> بعد ضر ان اللقاء مسته ليقولا نذاب السيئات عني له لفرح فقور <كلمة> إلا الذين صبروا وعملوا الصبر فلعلك تارك بعض ما يوعى إليك وضائق به صدر وَاللَّائِقُ بِإِصْلَاحِ رُكْنٍ يَقُولُ أَن يَقُولُوا, أن يقولوا والله انا كل شيء اوديك نوا في لي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افتر الذي <تصفيق> ولا قَفْ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ مَا Mom! هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْهُ ۚ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِي فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُرْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَانْتُمْ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا وَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مَلَأُ رَبِّكُمْ مَلكِ نِ أَرَاكُم قَوْمًا وَيَا ويا قوم من ينصرني من الله ان افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَذَّرِي آيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيهُمُ اللَّهُ خيرا الله أعلم بما في أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم إِنِّي إِذَا لَمِنَ الْوَالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جِدَالَنَا قل إن افتريته فعلي إيران وَعِيَ إِلَى الرُّعْدِ إِنَّهُ أنه لا يؤمن من قومك إلا من قذ أمم فلا تبتئب قطّعيل فُرْكَ عَيْنِينا وَوَحْيَنا وَلَا تُقْطَبْ فِي الَّذِينَ عَلِمُوا إِنَّهُمْ مَوْقُوعُ ويصنع الفركة وكلما أمر عليه ملأ من قومه سخروا قال إن سخروا منا فإننا سخروا منكم كما فسوف تالمون من يخزيه ويحل عليه عذاب There is a وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اُبِطْ بِسَلَامٍ نا أبكتين الله إلهي نوعه بالطبي عليك وعلى أمة من ممن وأن وأمة من تنمثهم ثم يمسخهم ذلكم من امبا يروي نوعها من ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها أن ترى قومك من قبل هذا ان الله كتب يا Qawm, la as'alukum alayhi ajra In ajriya illa ala al-lazhi أفلا تعقلون من تو الی من تو الی الرسل سمع ولما جاء أمرنا نجيناه و الذين آمنوا معه What's the... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا ان نعذا كفروا ربهم <ألا> وان فِي في هذه الدنيا لعنة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ القيامه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 وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبوه الله وَأَنْجَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَأَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَرَفِيهُ ثُمَّ تُوبُ إلَيْهِ لفضيله قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهىنا أن ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه قال يا قوم أرأيتم إن كنت ولا بينة من ربي وآتاني منه رحمة وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ أَصَيْتُمْ تغوف ما تزيدونني غير تخسيف ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا فعقروها فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَامِ ذَلِكَ وَعَدُ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا وَأَخَذَ الَّذِينَ وَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَأَضَلَّهُمْ كأن لم يرنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ألا بعداً لثمود ولقد جاء ولا قد جاء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأعجس منهم تَنْخَفُ <تخف> إِنَّا أَوْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوتِ وَامْرَأَتُ For a Yeah, Why them? لَا لَوْ أَنَّ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي قالوا يا روط إنا رسول ربك لن يصلوا إليك بأهلك بقطع من الليل ولا يرتفت منكم أحد إلا امرأتك إن مصيبها ما أصحابه إن موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب؟ Well, I أَم عليها الن وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِذَعِيرٍ وَإِلَى مَذَيَنَا أَخَاهُ شهيبا قال يا قوم اعبدوا وإلى مدينة أخاهم شويبا قال يا قوم اعبوذوا الله ما لكم من به النير ولا تنقص المكيا إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مَّا وَيَا قَوْمِ أَوْفُرْ مِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ فِي الْقِسْمِ ولا تبخس الناس أشياءهم ولا Thank عليه توكلت وإليه أريب ويا انتقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوع أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوع أو قوم أو وما قوم نوص منكم بميت واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا لا لا فينا ضعيفا ولولا ولولاك ما وما أنت علي وَيَا قَوْمْ أَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَابِلٍ سَوْفَتَ ويعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم مركب. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَذْبُ رجينا شعيفا والذين آمنوا معه وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ من وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يعنوا فيها كأن لم يعنوا فيها ألا ولقد أعطلنا لا فيعون وملئه فتبعوا أمر في العون فتبعوا أمر في العون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الولد المورد وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَحْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسًا لِفْزُ الْمَرْفُوْضِ Hãy subscribe cho فما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فَمِنْهُمْ تَشْقِي وَالسَّعِى فَأَمَّنَ الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ قالدين فيها ما زامت السماوات والأرض إلا ما ساء ربك إن رب بَنَى قَفَ أَرُلِيمَيُّ وَأَمَّنَ الَّذِينَ سُودُ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء عطاء ضيع مجد فلا تكفي مذ يه مما هؤلاء لا يحبدون إلا كما يحبذ أباؤهم من قبل وإن لم وقفوهم نصيبهم ودي فان في وانا لا كلمه وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا يُنذَرُونَ وَإِنَّ كُلَّ لَغْوًا فِي يَنَاهُمْ رَمْضُ كَأَمَّا لَغَوْا إِنَّهُمْ بِمَا يَحْمِلُونَ خَوِ أستقم كما أملت ومن تاب معك ولا تصغل إنه بما تعملون بصير ولا تردكن إلى الذين ولموفتكم سكُمُنَّ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا فُتُوصَوْا ولا تفر فينا يعذل فمنا لي ان العسرات ييونس ذلك رالذكي وسبيل فإن الله لا يضير فلولا كان من القرون من قبلكم غَنَوْنَا عَنِ الْبَسَافِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيل وَالتَّامِّينَ لَنَا وَلَمْ مَاءٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُفْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاللَّهُ وَمُصْلِعُونَ وَلَوْ شَاءُ ولذلك خلقهم وتمت لَئِن ربك لَأَزِيدَنَّكُمْ وَقُلْ لَنَّ قُفْتُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرَّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَاذًا وجاءك في هذه الحق وقل الذين لا يؤمنون أملوا على ما كانتكم إن وَالَّذِي غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ مِنَ الْأَمْرُ مَاءً وَإِلَيْهِ الْأَمْرُ All